This is the Let's yes. وشي زين آه لا For you so يوبنير كاتب ولا من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 واضكر في الكتاب مريم إذ تبهت من مكانا جوكريا أحب gather Thank <laughs> And in my O my Thank